وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول ولذ القربى فللله وللرسول ولذ القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وَماَا آتَكُمقْوسُولوا فَخذُوه وَما نَهَا كُم عَْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ اللهه إ اللهه الله شَذيد الْ الععقاب <تصفيق> للِْفُقَراءِ مُهجرين الذيينَ أُخْرج مِن دَارِهِم وَأَوالِهِم يبتَغونَ فَضْل مَِ اللَّ وَرِغوانَ وَيصُونَ اللهه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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن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 لَئِنْ أَخْرَجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يطاعتونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 7. Vələ təkunu qələzən nəsəllələh, fəənsəə həmə fənsəhəm, auləəqə həməl fəsəqəm. 8. La yəstəwi əsəhəbə qələzə qələzə qələqəm, aqələəqə həməl